بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المسألة الثالثة من المسائل التي نريد التعرف لها في آخر بحثنا الأراضي المفتوحة عنوه هي أنه لو خربت الأرض محيات من المفتوحة من المفتوحة عنوى لم تخرج بالخراب عن ملك المسلمين حتى لو خربت ما راح تصير أنفال بذاك المعنى الخاص من الأنفال الذي هو فقط أنفال لا يبقى في مثل المسلمين والدليل الصريح في ذلك في فهمنا صحيحه محمد الحلبي التي قرأناها أظن قبلان إذا ما ما ناضقكم عنوان فأنجاء البسال بجانب أقرئكم وإلا فأتناقضكم. سؤال أبو عبد الله عليه السلام عن السواد ما منزلته؟ أبو السواد كان اسم لعرب العراق. طبعا ليس العراق الحالي الموجود لدينا، وإنما العراق القديم والذي بعد ذلك إن شاء الله نتعرض إلى حدود ذاك العراق عليه السلام الوارد في كلمات أحد قلمائنا أظن في كلمات الشهيد وارد حدود نتعرض إلى غريبا إن شاء الله ولعلهم اليوم على كل حال سئل أبو عبد الله عن السواد ما منزلته قال هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ولمن يدخل في الإسلام ولمن لم يخلق بعد قلت الشرار من قال لا يصلح إلا أن تشتري منهم أو إلا أن تشترى منهم على أن يصيرها للمسلمين فإذا شاء ولي الأمر أن يأخذها أخذها قلت فإن أخذها منه قال يرد عليه رأس ماله وله ما أكل من غلتها بما عمله الشاهد هذه النمود في صدر الرواية فهيقول هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ولمن يدخل في الاسلام ولمن لم يخلق بعد يعني الى يوم القيامه هذا لجميع المسلمين خو. ان كان هكذا نحن لا نشك ولا احد يشك من خلال هالأيام الكثيره الطويله التي تتصل بيوم القيامه حتما يخرب قسم منه بالغشرة بأي سبب من أسباب الخراب بزلزال بغرب بعذاب، بأسباب الخراب بحرب أسباب الخراب فحينما يقول هذه الآضية المسلمين لمن هو موجود ولمن لم يسلم سيسلم ولمن لم يولد سيولد وإلى يوم القيامة هذا واقع لأنه إذن خرابها لا يخرجها من ملك المسلمين هذا ويؤيد ذلك هذا بعنوان تأييد أذكره وليس بعنوان السلال يؤيد ذلك المطلقات الروايات المطلقة التي قرأناها والتي دلت على أن أرض الخراج للمسلمين فإنها بإطلاقها تشمل فرض الخراب فرض ما إذا خربت بإطلاقها تشمل ذلك فسأنا ما أستدعي هذا باعتبار أنه خب تصبح نسبة مناج قد يخرب قد لا يخرب ما اجعل دليلا لكنه مؤيد لا مخالف مثلا جباء روايه ابي الربيع الشامي التي نرى ان قرعناها لا تشتري من هذا السوار شيئا الا من كانت له ذمه فإنما هي فئن للمسلمين. قبها. هذا مقتضى إفلاقي يشمل حتى قعد الخر، أي حتى الإفلاقي. لكن إحنا استدلنا فقط بالصحيحه الحلبي باعتبار صريحة. في المقصود. هذه من إفلاقي أيضاً. وقد وأظن قلنا في ما سبق أن كلمة إلا من كانت له ذمة به غموض وإجمال أظن أن هذا قلناه في الأبحاث السابقة وقلنا أن غموض وإجمال لم يضر كثير من الروايات مقطع منه مجمل والمقطع الآخر يدل على المقصود هي في أهل المسلمين يدل على المقصود فهمنا معنا إلا من كانت له ذمة أولى ولكن في الفقيه يعني في من لا يحرره الفقيه الصدوق ميف التغيير في العباره يقول لا يشتري من أرض السوار شيئا إلا من كانت له ذمة ما يقول لا لا تشتري من أرض السوار شيئا إلا من كانت لودنا، دنة وإنما يقول لا يشتري من أرض السوات شيئا إلا من كانت له دنة فيحسب أن يكون المقصود المشتري كافر لا يشتري أحد إلا من كانت له دنة. إلا إذا كان ذنيا لأن هذا فئو للمسلمين لا يجوز أن يقع بيد الكافر الذي ليس لدوت من المثلة هذا احتمال والاحتمال الآخر أن يكون من كانت له ذنى ما ينقر إلى الكفار فحسب يقول لا يشتري أحد إلا من تكون ذمته ذمة معتبرة إما لأنه مسلم ذمة المسلم معتبرة أو لأنه كافر من هذا محتمال على يا حليل والتبقى الجملة على الإجمال لا منه مشكلة المقصود أن هذه الرواية من المطلقات والتي دلت على أنها المفتوحه عنه كان ملك للمسلمين شيء للمسلمين رجعت الى المسلمين صار المسلمون هم المالكون لك ومقتوى الاطلاق انه حتى لو خربت على الاقل هذا الاطلاق يؤيد كذلك في الغايه الاخرى هم قرأناها في مؤسره أبي بردة إبن رجاء قلت لأبي عبد الله كيف ترى في شرائه أبو الخراج قال ومن يبيع ذلك يا ابو المسلمين قال قلت يبيعها الذي هو في يده قال ويصنع بخراج المسلمين ماذا خراج المسلمين جاء عليه ثم قال عليه السلام لا بأس اشترى حقه منها ويحول حق المسلمين عليه هو يقوم بأداء الخراج ولعله يكون أكوى عليها وأملأ بخراج منه هذه هم الرواية يكون قارية قبلاً المسألة الرابعة سيد الضارة أشهر حقاً يعني هو أحد المسلمين اشترى حقه شيء ما حقه اشترى يعني أخرى ملده يمنك الثمن البائع يمنك الثمن أشترى حقه قل لأحد الثمن اشترى مثلا يمنك أفرضه يملك حقه حقه حقه المسلمين باع هذا راح يؤدي الخراج يعني يقول أنا أصير مكانك هتأخذ مني نيابة الفلوس أنا أصير مكانك وأنا وهذا الخراج أنت ما عليك شيء أخر ففي سبيل أنه يفسح لهذا مجال ويخلي له الأرض يأخذ من الخارج المسألة الرابعة والأخيرة والتي بها نختم إن شاء الله بحث بحث الأراضي المفتوحة وعندما وهو ان الأراضي المفتوحة عمتا على قسمين القسم الأول ما كان بيد الكفار ففتحت عمتا بيد أم الكافر على السفه ففتحت عمتا وبيه أمران وطبعا به خرافا أراضي خراف ضمن الأراضي العمرانية ككل بلد خبير بيه أمران بيه خراب ككل بلد يسكن امه الأمة الامه الأمة اللي ساكنه فيها كان كفار أخذت الأعطاء عن هذا معنى من من معاني اخر الارض عن هناك معنى آخر يأخذ الارض عن وهي وهو الأراضي المواتع الأراضي الواسع لله والتي هي من أصلها أنفار الأراضي المواتع الواسع كلها أنفار إلا أنها كانت تحت سيطرة الحكومة الكافرة كحكومة وليس كأمة كحكومة هم مسيطرين على أراضي وفقط على البلدان التي يسكنها الكفار وإنما على أراضي قاحلة واسعة مسيطرين وما يجعلون أحد يدخلها من دون إذنه الحكومه حكومه ليست الامه خب الاسلام فتح ان ودانها الاراضي فتح تلكها الجلكه خرج من يد الحكومه حكومه هذه الاراضي شنو الحكومه هذا الاراضي هم ملك المسلمين صارت لانه اخذت عنوه او لا هذه الأراضي باقيه على حكمها الانفال بالمعنى الخاص من الانفال الذي للامام ما لم تجد ما صارت ملكا للمسلمين هذه اخر مساله تبقى وهذه مهمه المفروض ان نفهم حكمها أنا لم أجد في فحصي افحصوا في رواية الباب تشوفوا تجدون أو ما تجدون أنا لم أجد في فحصي رواية لها إطلاق تدل على أن تلك الأراضي التي لم يسكنها الكفار. ولكن تحتها إيمانة الحكومة كحكومه الحكومه مفرط ما إيمانة على أراضي ليسكن من الناس ما إيمانة على أراضي واسعة طاحلة صحراء أنا ظل أرى في روايات الأرض المفتوحة عن وتن والتي قرأتها قبل لم أرى رواية يكون به إطلاق وتشمل تلك الأراضي. الآن نخصيها. للرواياتية. عديدة كانت يعني ما كانت كثيرة. كم رواية كانت؟ الآن نطوف عليها مرة أخرى. إن شاء الله. ونخصيها. لكي نرى علمه. هل هناك أطراف؟ أو ليس هناك إقلاع. يشمل تلك الاعراض القاحله صحيحه أبي بكر بن رجا. كيف ترى في شراء أرض الخراج؟ قال ومن يبيع ذلك في أرض المسلمين؟ إلى آخر الرواية. وقرأناها قبل. ما هو مصدق ارض الخراج التي هي من كل المسلمين فلم تبينه الدون أيها بها. لعله يقصد بأرض الخراج القسم الذي كان يسكنها تسكنها الأمة الكافرة مو الأراضي الواسعة التي تحتاج إلى الحكومة كحكم العنو احتمال وارد فلا اطلاق لها صحيحه محمد الحلبي صحيحه محمد الحلبي هم قرعناه سابقا هي بعنوان ارض السواد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 فيأتي كلام الشهيد أظن يشرح لنا معنى السواد يقول هذا صار اسم لأرض العراق لكن السواد ما العراق يعني مو البياض أرض السواد أما البياض سأقول أن الأراضي الميتة الموجوده ظناً في الأرض فيما يسكنها الكفار، كل هذا داخل في بعض الأطيافات، لكن البياض والقاحرة حتماً داخل، أليس سواده المعنى اللغوي للسواد ما يشمله هذا صحفة محمد الحلبي، صحفة الربيع الشامي. حسنا من محبوب عن خالد بن جريف عن عباد ربيع الشام عن عباد الله عليه السلام قال لا تشتري من أرض السواد شيئا إلا من كانت له ذنها هذه هي العبارة ليها ما مجملة أو يمكن أن تفسر عن كل حال إنما هو فيقول للمسلمين هذه هم انصب على عنوان السواد وعنوان السواد حتما يشمل الأراضي قاحلة التي ليست بيئر الكفار بإنما بيئر الحكومة كحكومة ذيكي مو سوا ذيكي بيعم وهنا خلق أقرأ نص عبارة الشهيد رحمه الله ذابت تشرب بلي اكو سواد مو جبل ديسن لا لا نقطه مشاء الله انشاره هي مساله خلق اقرا نفس كلام الشهيد في المنتهى كلام الشهيد هذا أرض السواد هي الأرض المفتوحه من الفرس التي فتحها عمر بن الخطاب وهي سواد وهي سواد العراق سواد العراق مياه العراق لا وهي سواد العراق وحده في العرض من منقطع جبال بحلوان إلى طرف القادسية المتصل بعديد من, الأرض من أرض العرب يعني القسم العدمر اللي بمال وزرع وكذا بهذا القسم فمن تخوم الموصل طولا إلى ساحل البحر ببلاد عبادان من شرق الدجلة وأما الغربي الذي يليه البصرة ولي قد يكونه اليوم سميع راق يلي البصرة يقول وأما الغربي الذي يليه البصرة فإنما هو إسلامي يقول ذلك الوقت مكان مكان مأهول ومكان سواد وانما بياخذ انما هو اسلامي مثل شق عثمان بن ابي العاص وما وراها كانت سباخا ونواطر فاحياها عثمان بن ابي العاص بعدين يقول هذه سميت سوادان وسميت هذا الارض سوادان لان الجيش لما خرجوا من الباديه ورأوا هذه الارض والكفاف أشجارها سموها السواد لذلك وهذه الأرض فتحت عن وتن فتحها عمر بن الخطاب ظهر على الأغل معهش بيانات على الاقل إطلاق ما يتمعد منه سأفرض نحتمل ذاك اللي أنت تقولون أفرض نحتمل لكن إطلاق نتمسك بما موجود بنا فالظاهر والتفصيل بين الأراضي المختصرة التي تقع صدفتان وبين الأرض المفتوحة علما فهي للمسلمين والأراضي الموافع التي كانت خارج عن أيدي الكفار وإنما كانت تحت سيطرة الحكومة هذا كلام يع ممكن لا مشي والأراضي الموافع التي كانت خارجة من أيدي الكفار وإنما كانت تحت سيطرة الحكومة الكافرة كحكومة فهي للإمام هذا مبلغ فهمنا والله الأعلم بحقائق الأحكام نقتصر على هذا المقدار ونختم بحث الأراضي المفتوحة عن وتان والبحث القادم إن شاء الله يكون بحث الوقف الأراضي موقوفة يعني قال الشيخ الأنصاري رحمه الله أنه من شراءة البيع أن يكون الملك طلقا ولا يكون متعلقا لحق يمنع عن البيع من جملتها الوقف الواقف هذا حق يمنع المبيع عن البيع ما ممكن أن يباع وهذا بحث نبدأ به إن شاء الله غدا بحول الله وقوته